قالوا ان العيب بني الله الى اي حقيزوا قالوا ان العيب بني اي فذح الى بطن فذح قالوا ان العيب بني فذح الى ظالم معناكو او توصل لي لا شيء مول اي شيء علاه قوه اي شيء او توصلك سو اي شيء الحاكه ثاني في الحرم حرمك او مكي اه فيس اي شيء او حرمك اظل بك سو بهايا على احد متقوس ذحنا الرواي مول خيدونكو اي شيء وايه نقضها بعد على الاستقامه اي شيء معناه الظالم و يقوض في الحرم في حق الحرم حرمك يا حفيظ او يعني يقوض الفلايه حرمك مكي هاي معناه حرمك مكي حرمتي الحرم وبالحرم اصلمها حرمته يعني حرمه بدل اذلاء بجمورن جو او انكم او محرم سوف اه اس ظلم قصوبها ومن اللحد واللحد مع المال ان الثواب لعلي ايلاشو توصل تلغي شالو والله عمل سمن اللحد على كان اصل قيص استقاف من اللحد على كان لحد مع وائلكه افرض وائل قد كللها ايت وائل من اللحد لحد ايك او قبل النفاق وهو قد يسر القعف لنوفره ده حدا لقى إله وقسر محاو الدليل عيد إلهي ومن يريد لكي دونة أو طلبة في الحرم بالحادي إلوش وفي الظلم ويشنكوه دونة معاهز قصوبها يا الله وضايين محاو الإله يريد ويبن في بن حادي رزق وغايه ايه ايه صار قاص رزق حرم كالحديث ذنبي ورصوبي هاي الضرورات تنفيذ او ثوابه او عماشه صلاه ذي المحاليري يعني الى طم... الى ركعه او دقيسه هالكرقه اما سئلاته كل حديث لها يا جنائي ودريسة ومكة صلاة لدوك حرم كان حديث ومع ذلك دم بقل الأوقال أنا صغيرا بقول عيسة ما, ما يسا صغير ما لا حساوة صغير تدخسوه بسد كبير حساب مهيسة ومن يريد أكتس حيسة أيضا كل حدون يسألوا مقع إلهايو في الحرم في حق الحرم مقع إلهايو قال رب حقي سي علي قرر هاي و قرر هذه قرر في اله الا امرتي بالحادم بالحادم بظلميل السعير ما ايد رميت الانثى او بنيت طمايه قالها كواه ابدي يرقد بكست الوصوبه كبير هذا كبيره و ذايله ليله ديجار انكيريان قال مدار بالفعل عمله من كريبتك بيقولوا هو ما لا تقول اللي بيجيء ايش هاي وحياتك وحده اصل بدل على الجبال ضاع ربنا يس امرك يخراف امرتي الهتي مركز جدة سيلور وحمدو حلمي استوديو وما مو شلع كبيره لقصوبه على غدريه مالك له مكة عنهان كبيره لقصوبه فيه الصغيره لات مكة نحديه لقصوبه لما قصوبه على الزيادة الله أستهى الله الله أستهى الله أشهده ذك عموث مخل ذكعة وذكاء مطمن في رأيه على طول عشان اتاكد ان هم جبار ولا لا والله فايت ده تاني فصا في حربكم مكه او ريله السيلين حكم سعيد شيخ وزاره وتخسروا مجموع وتتعبوا من تعبك بس طيب فكرتوا اذا تاس مستني ما هذه الشيء اتصف عجمه اتصفه دي ولا دي معي السيئاتك دي فتباعط بيه كالحسرات حسراتك لما تباعه جباريانه ويلا ايه دي ولا لا لا لا ايهو تلماتو حوائي وثاني الثلاثتي سد احدام متكوضي هذه الميميل ان ايه مرضى مشتقيش في أولو أبي في هايوك مع أحد يبع صمعنا ثاني ثلاثة عمروك نحوات وعكيش الإنساء ثاني ثلاثة فسدها بكم بتخوضي بتخوضي مبتلين أو. مبتلين في الإسلام سنة الجاهلية مبتلين واكي وضلبة في الإسلام إسلام بفيد في الإسلامي إسلام كفيكيسي وحركة بلغاف الإسلامي في دين الإسلامي إسلام كدين كيسي وأسكت جلي ها سلطة جاهلين عاملون جيد جيد كوركي جيد كوركي معنا عاملون جاهلين وعيسو الله خطر على قلاب وحطرنا إما حديث جاهلين سلطة الجاهلية حطاب سلطة بضي بضي وقلوا الله من يسكعليك في المحايا البطي هتقول لي عني هاين وحايا وبعطي استدراج مورا ومحايا للألاف ألاف ألاف سنو هي البطل اللي يجي أجراء هتدي ترايك هذو في السوف لبوتكا وعسبيا حي أدك بلينا هي مركز جهاد مقبلا وصول كرام حايا مقبلا إنه الجهاد مقبلا هو يعني ترتيب شكمه ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب مركز مركز فولط جاهلي جاهلي وجتكم معناه جاهير طريق او ملعيسي جهال الأولى هيد وغمان هاي بكاز يتقولي انه لولي معناه مبتغل معناه او جيري هاي او هاي وواهي اذا ان جاريه لها وهنا سو بجيري و جهال اللو خطيه بدلا يواهي لساتي هاي جسي قبلها يجري جيري قبله ودى المعروضة تسئلت اوه قبلها نغلدو <كتفضل> على السريع كويس يا وائل والله متا طريق الزاهديه متا انت وحاكميد اللي يلعب يحاول مده دون مبعيث او, أو عن مثلا بنير خيسي أو اوح بكي اوح بكي وعمان واحد بيجي قال له قال لي صلوا فضحها ولاكي صلوا فضحها سوره الجاهليه وان شاء الله قال لي واصل الحي ضحي وعلمني شانتي باللوحه هم الرفاقه رضوان الله وقطوا ثلاثه ورحمه سوره الجاهليه ضرب رقم سوره الجاهليه مثلته سائح حج تعالوا المشاهده منها وحدها دمبي وأسبحها إلهي للأمس وراءه ولا تجير واجرته وجروره إلهي من دم رفضن بادي رفضن بادي لفضن باوين لوم غمكره لوم حدن بيه لما سارعه في هذا التارغم مبتلين سنة البيعيني وعيد أضيح سبئي أضيح بئي وين فيه سئا لخواه وين مغومه ولا كسا لخواه ولا مغومه ولا قال ليه من كان مالكا وحنغبنا من كان وحنكربني كل حنكربني لي سلطة الجاهلية رنبك لي واخرواه لكن اسمحاء وجراء اسمحاء وجراء اللي كان بس قل دينتي مالك الخادم وحما بنتها يكسي درب دوا يا حدي بوالا سارف وعليا يعني قال لي صفقتو حليا عاسي حلان هنكروي حلان كروي حدي امان سبحان الله سبحان الله والله جل وعلا انا الكري عالم الغيب و والله عالم بكل شيء وصله الجاهليه صله الجاهليه لي رب اجزي صلوها ولاك صلوها تلقي صلوها قال يا رب اجزي من يتصل صلوها ولا يسال صلوها الجميع عادوا لواير وحدين دلواد وحزومال هذ بالاميه الله الله فاللي ده ما <متحدث> هي القدره رمضان الله وحيالها الحجوره في العالم اللي عاش في الحلم الله يبارك حرام واه الله يبارك وحاكمتها على مدة سلطة الجاهلية ثم على المعاوى إدلاع السلطة انت ممجدها وحاكمتها القرآة لشيلو وحاكمتها ايه ايه ايه ايه وحاكمتها <تصفيق> وانت الله وهاي ساياسي ايها الجرية منك انتو ذراك اقيرها يا سلطة الجاهلية وانتو كل حكمتها وان يارك برقود بالبنى ولا سلطة الجاهلين خساس تقوله روية يا سلطة الجاهلين يلا هو أجلي من أجلي كان يقول كي سعلك عبسها وأبوين يقول وعليها ملوخار كر ملوخساس كر سلطة حقي يعمي لذلك المال أوصية حقها سقلل اللو غبتو انت سيها تنصو الشيخ ملوخ الأسلي وفرعي ملوخ يا ني جاهدي على فعن زي الاغوط هيك و حاله امك عوايا سبيل التحكم كجن قال على المباراه الله يعني سنه الزاهدي سنه من يعني وحدهاكم هذا على خير هيا يعني انتباه فعلا إذا ما يعرفوا سنة أصول لغة أهام لغة أصول كيف جد ما هو جد لغة أهام ألا تبين التحكمة كثيرا أهام بكثير نغط إنك أنت العزيز, من من من من إنك العزيز وقى. الكريم من إلهي لما تلقل يوراوي ولا تلقل العداوة إلهي كبير نغط لهم يا الله إنك العزيز أعطي معنى الدليل أعطي الكريم أعطي كوشوبا معنى اللعيم أعطي أولا تبيني تهيكم غراكة وفيني معنا فضل تهيكم مالياك فمسأل أصل اللغة لو وضع ميسان لغة لو محال طريق وهي سنة معنا طريق إيو ومطلب دم ممرئين بذير حقين ومطلب يتوب الباي على وضاء جنائي ومطلب دم ممرئين Ma mutallibin kod jirihaid damm ra'in Isidahaduak Isidahaduak, damm ra'in asjiriha Hmm Mutallib damm ra'in Mutallib ma'a Mutallibin dam ra'in Damm ra'in minum oma va'iisi Iki si jirihaid Mutallibin iteqama pekira Ta'da wa'ani, ta'lau badari Ta'lau ولو يتغني معنا منك وكلفها هذا وحد يرى هايو خف ليقي زي جنس كيسي خف ليقي زي جنس كيسي يعني ارتادي عزيها خف ليقي زي فلو ارتاديو عزيها منك ماذا قالوا يعني لو قصي سي دقنيا وحي يعني اصاها ماكتي فشارت الله لأما اصلا اصاها احكاظتها نصاسي كدرستة بره هذي تمسا يوم اللي هو لميت في الاول شوي في بورش يوم الاربعاء انا اشتقت مين دي يسير سها اذا ضاد ما عندي غيره لنريغ انو ضاد يوم او ضاد يوم اتس لواي دمباي فك تريد بدل بيان عطيانت الزيادة على وضعه وخاص فهذا يعني انت سكولي كنتي حربي اه هاي دركيسي معه مرتدكي طابعو ضريقي واس كولي مهدركي دي قودي واس مهدر واي اي سبب من كانه اي سجيني هاي اسمي كانه موريغ عنا وضاضي عزيلا اي دمه وضيقيسي وماس ديلو ازبورو او معنى طمو اخورتك قولو سيفكو أظن كلو 160 100 من هذهس قد ضعتها ضل على كل البندارس وعلى الهواش وغالب ما تلقى اسكتين هي كميت بايت ولديته بالهوايه اللي كان روحي في القبر ولا دينا القول ياسيو شيء عميوه خفني دي على الحصلايه بيقولوا اما الصوم اللي بيقولوا انت كلي يعني دم بابس كيسي مرقسة انت او مرهو كي اوين وعلى او غزجاي كي اوين اما كي اوين بواي واسوال علينا من نوريغة دم نوريغة سوشاية مفتة هذا من نوريغة السعودية وعسنا نوريغة يعني وحيانا اوين واي او يعني تسادي مفديجة وبيحهاي يوريغ لو بعه ويديسكو ومره وياه فريح عالي يوريغ مراد طلب المطوف كان له واه وجريا كان نسى الى اجتماع العديد صد احداي ابغض المؤمنين يا هذين مؤمنينك فقوم العبد من ايدي يا هذال محاي لي هي هيكون ليال جنبئيو وحده او كحول جنبئيو وحده راد او جنبئيو كحول او محاقه الحاد او حرمك اللي الصوفيو حرمك فرمدي صورة <تصفيق> اللي <تصفيق> يوم <تصفيق> او احجاف في الاسلامي شيء اسلامك او لو اوهيم او لو اوهيم وصور ديريو اسلام كنه عزيز بتعة الوصور ديريو وحيالها او جاهدية من امر الجاهدية يو نفس الدوكي يعني وقت لو بغى الدايو من دون غض لي انت هو رئيس كناك زي زائد خلاص هي مر كلماتي اول ك يعني وعاسكو زائده حمالتك كناك زائده باعتبار المعلم في منصب وهم كلمات باعتبار الفاعل اعتبار فعلي في القديم فشدعوا فشدعوا هواي طوفا الكواي طفئ الكواي قال مع هواي من كمان يصح يعني قيل حقا الله لا نهايه ياتي بجوا حق يخلي ما تراه الله يجيني ظلمًا إلا الظلم عن الله مكروهة ظلمًا مكروهة إلى أكتسي تعوى حدوث صحيح الله ظلمنا إلى الإنسان اللي على سيحنا الحمدين وعلى آن الزهور صحبه وسلم قد علمنا بما جهنّا وذكرنا بما نسلّا بصدّك يا لبي أبو يخصر الله تعصر وعين يا سرين ويبنى سنتيني بضعفاء مؤهن ابغني بضعفاء أخذتنا سنواتي بس الله في سلم يسفر صلى الله أبغني بضعفاء مؤهن بسمك تلك سنبهن سلام عليهم حسيري على ابغوني ابغوني تدعم ابغوني ضد الضعفاء يعني هادول الجي سي ال الضعفاء ابغوني ضد الضباء الضعفاء في الضعفاء ضعفا تحمص بها من صوم الخافضات فالضعفاء ضعفا ثم أدغوني للضلد الضعفاء في الضعفاء ضعفاء في عدود بركة يدي وضلد فإنما تزوغون عن الأزغى من الأزغى وتنصرون عن بضعفاء كل معفضي بعدود بركة ربتي يا اي مولى البرجاره اني الارضى في على القسطوه منصوب منزل خاصه ولهو وضعيف سهايان وحواي صغر دراجي صغر وغضي دراجي ألا وضعيف سها أنا برحمة دراجي وألا وضعيف سها تكاث واصفته به بلبا فإنما ترزغون حديثه السواج فإنما ترزغون النار زغايوه أو انتفاعه وذي أبنكن سهيسين عن الأرض الذي ينصبه في عوادي أكبر وليس إن حواب دعفائكم دعفذي صبت بي صبت أي نحجنا صبت أي دوايا أما دعوه ببركة وذي دعوه يعني, يعني إلهي مما نحرسها أسمي رجل أعزائكم يصبوا رعايتهم في الله وبركة دعائهم هي وحق غالب أهاشرة يعني ما كن يشعر قوة ضراء ومعيزوها قوة لكن العيب وهذه فمن فئة الغالية غلبت فئة كثيرة بإذن الله بخلاف الغوين رجل يعني وحق ملاهي نفتي <تصفيق> سا مركى عجب قلي هزاء سنجارب تاهم مركى نفته لي أعجب قلي السوب وإسلا يا سراهين ليري يعني مركات وهجياء سئلة وانكو شايفون وغات بدر وغات حنين يعني آية الغمرة كانوا سؤال مشاهدون وعظا وحركها يعني تعصد إليه غنوبته في كحر صوبته ديني ونقرقال أمداني الغرقال ديني دي يكون شيري وحاك وماتها تعصده ديني صوبته ديني السيرتها ديني ديني دي صلوات دي دي دي الله عليه مدينة وحسك فت قرآن سواء كلميسي عبد عنايسي مجلوسات كفرتي يوم رعيسي أمضاء خاتم مدى دينا سنتينيه هنا وحروف بصة التطبيعي تطبيعي التعميل الدعصائي فون درباع ان الارض غاية تعله واي وغاية دعلاده وحيتمتها مجال السيدي لفاقوسه وحيتمتها مجال السيدي لفاقوسه فالنزل سيارة تكلمت دورك يعني تركوا بحما أنت يسرفيني وغرورون مفيريني علامة الصالحين هوايا الله أرضو وإنك لأخذوه رابنه لو أرضوه مناسق انت على المناطق هوايا ما موزة هو موزئ يعني إله وعشو بحيودي بعض أنبيائه يعني إنا وعيش أنتو عروضي خاتفتوناه هائل ادون وادون وشفاع وخثار بما نخصيها ولو بلها لا وقتها مهلول وهذه له العلوم ذا حديث قومها وبلاها في شيء لا يمس اليها رطوب يعني حفظهم ودران وكاظه يصل حوالين كل عاداته وتقول بلات او بحار تسع إليه وحيوله وحرسيك وأجيباء هاي اللي منوك طوليها قلبه وليده وشيئا وحاوله غطاء محموص الافتسال الله والنبي من الأنبياء الناهية كليم الله قطول أدوم ويزة مزة والهدا موعيس برخ لأدوم ويزة أدوم وموعيس برخ الهدا وحاوله هذا هاي وكانت ترده ملكة ساعة وساعة يعني أنا قطول صباحه وأكفز وراعه إذا أرسلها إليها أكلت طويل وموصة مكيوة جليل وواي أكسي وواي أصبح صعباً مال وحرار وآثرت أن المدور أدول المدور الحصابة هو جليسي جدتك على مدينة إسارة متحي وشيسي قاسئة وجدتها أكسر وموصة دورت إنه أشكو خفي وأسلامي وآثرت أنه موصة أبتت يعني انجليسي بارتال فرنطنق او صواطنق الخاصة السرية ايه باركي اليها ستووي باركي اها تم الدواسو حالنتي اها العسل رواسكياني مانت دهبو ديورة مليه اسرائيل وبرواغيستيل بعد ايه ماء نص اليوم اعاوش ورصف واشي مكساها باعثالة حالكو الميرائي والضلباء اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الله حاجة تمن من حاجة هي جاسية او من كاسوه لا يستطيع ان اواني ان اواني ابلاو حاجة هي حاجة هي جاسي جيدي نفتيش انه سحباسي وراتيشي مستينا نفتيش مستيش هالشي ولا يعيش انه سحباسي انه سحباسي هو المُراد مثلا او وضعيه في كل لحظه على الجهاز ذاك وهو مثل جاسي اا سواء وقتي يحدث ايش هو جهاز جاز ليها ابني جهاز حاجه تمم صفحه جديده جاسي او يستطيع ان اوان اكثر ثري بدناه حاجتي عزيز ياسين تي سي نف تي سي او جازي كارلي او اما فينا عايزين سلطان جازي كارلي اما ربيع ربيع دارتسي دي بوي و اما مواعيد في تعيب حاجتي حدو بوجاز كارلي اما محتياس في مواعيد او حاجة دي سيارسي فهنا ابلغ ان يكي دي سلطان خفء وقوة وصاحب وقياسي يعني خفك وحفلك الله الله يكي وحفوك دي سيارسي يكي حاجة دي سيارسي حاجة خم الله يستطيعه وكان يعني يعني الوذكرين حاجة دي سيارسي ابلاغها جافة جيدة انا ووذكرين حاجة دي سيارسي الدينة, محطة. الدينة محطة. فبكم الله له وقوا فمدعو الطريق فبخل الله اله الصروق فادني من مغشي موت حرث سراتي سراتك او جهنم بتفصيل اح يوم الغيوم فليس الله الله اله وقوا فادني من مغشي موت احسرى الى الله وما خبري خيال امدع عقبه ومن ابلاذا في ذات يصوب على علي رضي الله عنه قبلني بارسي عني عبدو بارسياء حاجه من من حاجه بيسي معناه خفاتي او لا تستديروا على الشيء ثرين ابلاغ حاجه تيي حاجه بيسي داسن تيي نفسي ان اسو جار درين بعد جيس العنادي سلطان الجارسي كريم سلطان صاحب الجارسي كريم وكي جاء قبله الجارسية فمن قبلها في جارس سلطان خفقه هو يوقوقه قدر إله إسكالها إغوبة معناه نكي حدانجا نكي جارسية نكاس ضعيفة أو هالجارسي وجيهك يا غسيكا مرعك غسيكا ابي يا خف لما غلايه بدل انبا وجيهي عم الجهله حاجه جاسية من كاسو من مراقي الجاسيه ولاي صديق انتريك يا من ابلا وها حاجه قاتن فيني حاجه الدين يعدو فيك عقبه الله الهي حبك رب قدري لا جميعين لما ريسوا الوضع لما ريسوا كل دوت معنى على الصراط الصراط الجهنم يقول كيدي إلهي أسيالي إلهي أقفو مع المكاس والنبوء أروح يسمى الرحاية على أقفو جوما القيامتي قيامة القيدي معنى من أحاجز أطور اللهين مراد له انمو موكل او حقوق الشعب مو مطالبك يا مس مالGamma التايج اوعس هذا شيء يعني انت ضعيفك او عاجزك هديته اويت على الوضع او قالكوا خف اسمه مرات اصل هاي او تجاسس انت اذا مو زين لا اضرب الله عليك دي ليس اجر لك جار ساي اجر تا وعليه منكاس وطورت الله أنه عزيزه وحاجب الحاضي وضعه وصعب الحاضي منكي لكام رسحيشه وغسل أسجار سكرية جارسية سبط الله إليه واسواء أما سبط الله خبره دي لغليه وائه أما الله إليه واسواء دعا كريك منها له سبط الله إليه واسواء غضميه لما يث قومي معنا لما يث لما يث لما يث معنا الى الصروخ هم الى كحوجي خلص تراث تراث جهنم مذكور خائئه لا ابعد على تراث خوف الى اسكيالي بحنا مذ شادي الى وقصوا هم الى يوم الغيامة غرام بريدي محايا له وصول النككين لما بيسمك أسئل أسئل أحجي خس قاس أو عاجز كأ حاجز جيس كاس تيدي لكاس قاس كارس كارنهين أو كدار سيه دعوه كسوا دعوه كسوا على السلام يوم الغيامة يوم تظين الأقدام مالن كأو جموده هاسم بالرحيان قصيا ومن الله يسي جهنة مرد الشهداء انه هاسك سواء حيلي الجزاو العمل الهريء حيلي الجزاو من العمل عمل كجيس ويسي غم التحيلي سببنا صلوات الله وسلامه عليه وآله وآله وآله وآله ابنو عسى عماني. ابنو عسى. المساجد مساجدها ثم أهوائي بس. مساجدها بساء قلوها اتخذوها ياشا مسائدك ها مسايدة هم من كيالة تؤسيها كيالة معنا توقيسة اللهين كم وحالي راها كما وشعر في حديث كي لها وحواه وحان قيسة عمل كيالة اوه قيسة اللهين اما دون عمل كيالة قرون تاسع يعني قيسة لما دعاوي الإطلاغي وحال لما دعاوي مجازها على الشرفي ببضيئة من كانونه والمسائح عملوه يعني قريها لو يلا من كانونه هي ببضة وحاسة لو يلا أو قيسة لعمل من كانونه أشتشفه من كانون من دعاك البناكة لو ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قال الان كذي ولا مسايده معنى الجمل كيا سي يعمل كيا سي سومالي اللهين ادي يجيس اللهين دي يجيس اللهين كاسا سي الهرا هو قال غران غران انما المساييد غران كيا للجمل معناها غران كيا للمال يعني رو وحو بحرين بلنكون وبحث ليه كالتكاء حوايك واس بلنكوني غنيه جريها الوايه مسايدة نسائنة ايها لما هاتوا صنوا حالها صنوا بآخر يعني سيصنعها امرك وهنبئها هنا جنن كياشاء من تشد اجعلوها كيالا جنن صنعها ودلا شرفين جمعها دا اجموا وايه يعني يعني حديثي ومسا يعني تي او ديسة لكارونك دي اهد يوم القيامة ولو قساسها من الغرناء عيمانه حديث كمي هي من الغرناء تي او ديسة الهد ولو قساسها انا اصم اهد لما بيق يعني او ثركين او ديسركين لما بي او ثركين حتى انه يوم القصاسة يوم القيامة تي اكسوني اهد و قارونك او تي مضعيش او كيسا لها هيد ويسهر كين كيسا لهايد كرونك هيد ولا هيرتيا ولا بغرا ولا قصاصة تنالوهي لا حديث ساتو إما هيسا من الجمائي يعني الغرنة ولا قصاصة من الجمائي ألو قصاصة ما يعلمه حديث كين شاء الله كعملوا جمماً كيسا هو قرونه معنا الصومانيون يترى أو اوه سانعة موح سانة دنيا سانعة الدنيا سانعة ايه تنجيس عليه او لكعيان ايه اوليننا وابنو مدائنكم من بادياكي امبوريين مدائنتيين قرصاء ما ايه او احتفلوها جم من كياشاء جم من كياشاء جم من كياشاء كياشا كياشا كياشا كياشا كياشا كياشا مجاز علها تعني درب او الجمه معناها وربلها بلنقول مواقف كاي محل ظهر خذيتني اولك بايا وخطرنا على بعض واشار لي على يا حصل بالبلبل بالصوت ايه عشان من بايا واشاروا صوب يمينك قال لي يرك لك 10 وكل لو صوبها ادي 6 او كل لو صوبناك لو ألنكو ميوهيه وشان كاي أبو كاند أبو الله وشان أفعر بلنكو مهيه أحكام تتاوي ريسا حشان وحياه وحصوهيه جمهة يرس وري عمل أتبقينه الله الله وري عمل أتبقينه أبو دوسا مساجدكم مساجدهي جمهة ورسا توم وعيس مجمهة الأه وعيس الله أه وبلقون امم قلت اقول له انا محاله مشرفك ايوه يا رب الله يطول عمرها تلقوا يعني شرفاك له بن جبنا الله يرضى عليه بن جبنا الله يرضى عليه توجد سامعه يقول لك عايشه ابو انا عاوز ارقيها ده انا اقعدي لها والله هدينا الجير مشرف ك فالدور والمرعاوي هدينا دين كلغود يعني تاغمد اتط الجه حق اما توسع المسجد مطلوب واجلسوا لي بالاري والله حلو بها يعني زياده المصلي تحقق ودتك كنتوك هاي مسلحة وقوة ودتك كنتوك هاي مسلحة وقوة مساعدة واسعة هاي وحي واسع كين هايو؟ هاي سيبال روايو الدينولي ديلي اكورينتا وصلافتي سنة قهيري زديد الانم ولا الشيء يعني إلهي يعني الحسن في بيوتين أذيب الله ان ترصع ولا الشيء ما الدينولي هاي حديث تلاقيه بديه النفس ارفع البنيانة مستقى القريال الى السماية القريال ايه تاس وعيش ساس مواله كما يعني حدي الله وضع صلصان يوحيان كاسي يعني كاس بمعني مر اماني صلصان الوضن نسمى دائمكم جمع مدينة على وضاياه جمع مدينة على وضاياه يعني وحددين كهنتين وقرية قام بلدان تيئة محاقدستان وشرفة ورزة معظمة أمريكاية. معنا مساكن تادي وشرفات وريالة فلنقوله ورزة يعني يدرب يدي درب غصوبية المؤيد للمؤرث كذلك يا دفاع ونفس في رسوب الملكيه يعني سي وصول في التحكيم محكم كليته يعني حسن في الرسوبيه عدم يعني نسوق <تصفيق> قلب اما زيذا حي لا يقته الضمانب يعني جريها يبدالته وكاس يقول المساجد يعني انت وحواه المسايد من الله الله وصلت فيه, فيه في المغرأة القرآن انتص الله والوسى وحين انتص الله كاركا هو معايا المسايد من الوفير آية اباتت هذه الأمر كاد على وفيري ورحوا يعني الغريان والأمان لك ورحوا يعني سدي هكذا رح فائد أسنره كانا استبدأ ذهب يو وحواه بقوا قصر المسايد من الله والله والله هو اعمال وعديك وكتك هايو اعماش خلاص قالت له طبعا كان اخرشته اللي استغفرته عمل الى الله والله ما انا حديث جبلس انتوا ايه وابنه تجنوا فيش ابن ونسان او ابنه لسه ما مس... سال المساجد مزايد يا واخرجوا كبخيا القمامه وواظبوا لكبخيا انها معنى خشيكم حقا منال من المساجد انتوا وتمام برانك نس بالله الهي بين بيت نس بن الله بن يوسف الساع له من كاسي بيت الاصود ساع فالجثه جثه فيذي واخرج الماء واخراج غمامته خشكي بخنتيسي منها مثل ما ينفخ يوم فبول شور العيد نور الحيد مهور الشور على العظام هقول وير العين و عندها هواوي نايل والعين تع معنى الحور وقد انت العين, العين عندها هواوي يعني مهكود وواعي مهكود وواعيت وير العين مسايب عيسى والله تعالى قام بنا لله بيت من الله لو بيتا في الجنه دي. واخراج الغمام منام حسفياء واغرض الغمام منها كبخياء ان كما هذا لسارا فمام بنا افرج الغمام منها كبخياء فهمن بنا كيد سار لله اله اجلب رسال بل الله اله رسول السلام من كاسي بيتا بين اصول السافر جنته جناده بيقولوا دي ده بيت اصول الساعي له بيتموا بيدي جنته زيها ورساء اا ورسول الامامه محمد بن تاهي اخراج الغمام وهي خشنت عيب ومسات ولا رهاف انسات خشنت في جبل الرهاف ولا بحيوا ومنها من مسائل هو الفوري يعني الفوري يعني هو عد الداين وما جاء الله ما قوله وايه قران العين عندها وولايه ساجنه الوايه ما هذا حديث في انت يعني هو هذا اسل من المسائده وأخرج الغمامة حد لف نشر أغلبها في جلال مرتبنا وأغلبها فعيني يعني أبن المساجدة وحالس فلنبنى لله بيت من الله أغلبك في الجلالة وأخرج الغمامة منها معنا إخراج الغمامة منها مهور الطور العيني لف نشر الأول للأول وثاني للثاني ما شوش ما ايه مرتب وايه نفئي نشرع مرتب وايه كهورة هوافة ابنوا المساجدة واخرجوا منها اذا منبنا لله بيتا ابنه ما يشهد انك اله بيترسه قال الله بيتا قال الله له بيتا بالدماء